قال رحمه الله قوله تعالى وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وهذه حال آخر وطرف آخر من غرائب أولئك الشباب الذين ذكرهم الله في كتابه بعد أن ضرب على أذانهم بالنوم لم تنطبق تلك, الأ... لم تنطبق تلك الأعين ضرب على أذانهم وناموا وأعينهم فتحا ولم تنطبق عليهم حتى يدخل فيها الهواء ولا يسرع إليها البلاء وتبلع عليهم حفظها الله سبحانه وتعالى إذ أبقاها مفتوحة تحسبهم أيقاظا ترى تلك الهيئة ولعين مفتحة وطمئن أنهم أيقاظ وهم رقود في حقيقة الأمر نيام وليسوا بأيقاظ كما يحسبهم الرائي ويظنهم الرائي إذا دخل عليهم فهم على خلاف هذا ولكن صارت لعين مفتحة للحفظ حتى يدخل إليه الهوى فتبقى ولا تتأثر تبغى لهم هذه العلم لكن لا أقوضات ربما ما تفتح بعد ذلك والله جعل لكل شيء سببه والله قادر على حفظهم وإن ناموا وأغمضوا على العادة المعلومة لكن الله أبغى تلك الأعين المفتحة على قول كثير من أهل التفسير أو جماعة من المفسرين أن سبب الحسبان بكونهم أيقاضا أن الداخل عليهم لو دخل والرائلهم والناظر لو رآهم لظن أنهم أيقاض وهم في حقيقة الأمر رقود لأن الشخص ترى غيره وفتحا الأعين يظن أنه ليس بنائم وهو في حقيقة الأمر نائم وهؤلاء أصحاب الكهف نومتهم كانت كذلك تحسبهم أيقاضا وهم رقود وقيل تحسبهم أيقاضا للتقلب ذات اليمين وذات الشمال فيظن الشخص أنهم أيقاض يتقلب ذات اليمين وذات الشمال يظن هذا الذي يراهم هولا ما هم نائمون كيف تقلمون ذات اليمين وذات الشمال هذا حال الرجل المستيقظ لا نائم هذا قال به الزجاج لكثرة تقلبهم تحسبهم أيقاض سبب في الحسب. الحسبان المذكور في كونهم أيقاضا تقلب ذات اليمين وذات الشمال وكثرة التقلب يظنهم شخص أيقاضا وقيل يظنهم أيقاضا لأن عينهم كانت مفتعة حال النوم لأن لا يسرع إليها البلأ وتبلأ تلك الأعين تذهب فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها وإذا غمضت ربما يحصل لها ضرر فأبقاها الله مفتحا ليدخلها الهواء وتبقى لهم تلك الأعين فيكون الحسبان بهذا الاعتبار أن أعينهم أفتحة غير مغمضة وقيل تحسبهم أيقاضا السبب ذلك كثرت التقلب يظنهم الشخص أنهم أيقاب وهم رقود أي وهم نيام وليسوا بأيقاب في تلك النومة هناك حيوان إذا نام عينه عين مفتحة تكون وعين مغمضة ما هو ها؟ الأسد يقول محمد الذئب نعم أحسنت الذئب إذا نام تكون إحدى الأعين مفتوحة والأخرى مطبقة ينام بإحدى, عينيه ينام بإحدى مغلتيه ويتقي بأخرى الرزايا وهو يقضان نائمه هذا الذئب ينام بإحدى عينيه ينام بإحدى مغلتيه ويتقي وينام بإحدى مغلتيه ويتقي واحدة مفتوحة ويظن Technion ذئب هذا بأخرى الرزايا وهو يقضان نائمه يظنه واحد يقضان وهو نائم في حقيقة الأمر لأن عن مفتوحة وعين مغمضة فالذي يرى الذئب يظن أنه صاحي ولا يستطيع أن منه فهو يتق الرزاية بالعين المفتوحة والأخرى يكون نائماً بها والله على كل شيء قدير إذ جعل الذئب على هذه الهيئة ينام بإحدى مغلتين وهؤلاء أيضاً كذلك جعلهم الله نائمين وعينهم مفتحة وتحسبهم إيقاظاً وهم رقود والذئب تحسبه أيضاً كذلك على الحال أنه غير نائم وهو راقد في حقيقة الأمر فيتقيه الشخص وليستطيع أن يدلوا منه وهؤلاء أيضاً كذلك من دنى منهم خاف منه فيظنهم ليس بنائمين ولهم رعب جعل الله لهم هيئة وهيبة ورعب من دنى منهم من يستطيع أن يدلوا منهم يهرب مباشرة كما أخبر الله في مسيأتي قال وهم رقود ورقود جمع راقد تقاعد جمعه قعود فالجمع واحد على نفس الوزن يقال راقد رقود وقاعد قعود وهو النائم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أي في رقدتهم يقلبهم الله للجهتين الجهة اليمنى والجهة اليسرى والعل في ذلك على ما ذكر بعض العلماء حتى لا تأكل الأرض أجزادهم ولحومهم فيقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لأن لا تأكل الأرض أجساد هؤلاء الصلحاء ولحوم هؤلاء الصلحاء في حال نومهم فقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في حال الرقدة وحال النومة التي ناموها الطويلة فإنه لو بقي الشخص على جانب واحد تأكل الأرض لو بقي على جانب واحد لكنه يتغلب يمين وشمال يمين وشمال فلا تأكلهم الأرض وهؤلاء حفظهم الله سبحانه وتعالى وقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أي في رغدتهم لألا تأكل الأرض اجسادهم ولحومهم والله قادر على كل شيء سبحانه أن يحفظهم من غير تقلب لكن كما سمعته أن الله جعل لكل شيء سببا في الغالب جعل لكل شيء سببا في الغالب وهذا من هذا الباب اقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال وهو قادر على حفظهم من غير تقليب جل وعلا ولكن من أجل بيان السبب وأن الله قد جعل لكل شيء سببا واعتراض الرازي على سعيد بن في غير محلة في التفسير هذا وفي بيان العلة وأن العلة هو لاجل الحفظ قال الله على كل شيء قدير فمن لا داعي للتقليب هذا فالله قادر وهذه آية سيحفظهم من غير التقليب والذي يظهر أنه لا شك أن الله سبحانه وتعالى قادر لكن التقليب سببه هذا من الباب المعلوم أن الله جعل لكل شيء سببه هذا هو الحال وهذا هو الغالب ثم ذكر حال الكلب الذي كان معهم وكلبهم باصط ذراعي أي ماد ذراعي فعندما نسألوا السؤال النحويا هنا باصط ذراعي باصط أو قوله وكلبهم باصط اسم فاعل باصط ولا يعمل عمل فعل إلا إذا كان الاستقبال أو للحال وهنا هذه الحادثة ماضية وكلبهم باصط دراعي ومع ذلك عمل في دراعي مفعول به لباصط فما الجواب وكلبهم باصط دراعي هذه الحال مضط كما تعلمون واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للحال أو للإستقبال ولا يعمل إذا كان ماضيا فلا تقول أنا ضارب زيدا أمسي أنا ضارب زيدا أمسي مضى بل تقول أنا ضارب زيد أمسي بالإضافة لأن ضارب هنا للحال الماضية واسم الفاعل لا يعمل مع المضي وإنما يعمل مع الحال أو مع الاستقبال أنا ضارب زيدا غدا أنا ضارب زيدا الآن أما أنا ضارب زيدا أمسي ما يصلح وإنما الإضافة واجبة أنا ضارب زيد أمسي فكيف عمل هنا وكلبهم باسط ذراعي وهذه حال ماضية قد مضت نعم على حكاية الحال وكأنها الآن موجودة يصورها الله لنبيه وكأنها الآن فلذلك قال ونقلبهم ولم يقول مقلبناهم وإنما قال ونقلبهم مع أن الحال مضت لكن هذا على حكاية الحال فنزل ما مضى منزلت الحال وكانه الآن حاصل فلذلك عمل اسم الفاعل في المفعول فقال الله وكلبهم باصط دراعي فنصب دراعيه وقوله بالوسيد أي بفناء الباب كلبهم باصت ذراعيه بالوسيد أي بفناء الباب الذي في الغار وقيل بفناء العتبة وقيل المقصود به أي التراب بالوسيد أي بالتراب هذا المقصود به الوسيد بمعنى الصعيد والتراب وكلبهم باصت ذراعيه بالوسيد أي بالصعيد التراب المعلوم فهو باصت به الدراعين وهذه أغوال للغيلا قيل فناء الباب وقيل عتبة الباب وقيل المقصود بالوسيد هو الصعيد وزلاً ومعناً بمعنى الصعيد والتراب كلبهم باصد ذراعيه بالتراب ذلك الذي بجانب الغار سواء هذا وهذا شاهد أنها آية عظيمة. ثم خاطب نبيه أو من يصلح لهذا الخطاب لو طلعت عليهم لوليت منه فراراً ولولئت منه رعبة أيام محمد أو يا من وقفت عليهم لو طلعت على أولئك الذين في الغار لخفت منهم خوف عظيما ولم ولئت منهم رعبا في قلبك عظيما وفررت منهم ولم تستطيع أن تدنوا منهم وقد اختلف العلماء في السبب في ذلك فقيل أن الله جعل لهم هيبة حتى يحفظوا ولا أحد يدروا منهم فجعل لهم هيبة عظيما لا يستطيع أحدا يدنوا منهم من استطاع أن يدنوا منهم خاف وفرّى وانقلب على العقبيه ولا يستطيع الدنوب من أولئك للهيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم وقيل السبب في ذلك لطول المكث والزمان طالت شعورهم وطالت أظفارهم وعظمت أجرامهم ووحشة أيضاً وحشة المكان الموجود الموجودون فيه يخاف الشخص ولا يستطيع أن يقرب منهم لطول المكث الذي حصل به طول الأظفار وحصل به طول الشعور وحصل به أيضاً عظم الأجرام عظمة أجرامهم ضخمة وطالت شعورهم أطفالهم وتغيرت هيئاتهم فليستطيع أحدا يدنوا منهم يخاف ويمتني رعبا فيفر منهم والأول أقرب أن الله جعل لهم هيبة عظيمة لا يستطيع أحدا يدنوا من أولئك وهيئاتهم على ما هي علي بدليل قول لبثنا يوما أو بعض يوم أي أنهم ما تغيروا لشيء وأيضا خرجوا إلى الناس يريدوا يبيعوا ويشتروا على الحال المعلومة ما في شيء خاف منهم وإنما استغربوا النقود التي معهم فقط استغرب النقود الذي في البيع والشراء هذه خلاص ما تعمل هذا أولاد ضفروا على كنز عظيم وأرادوا الكنز وتابعوه من أجل الكنز أما أشكالهم ما فيها عن استغربها أشكالهم نفس الأشكال لا الله طالت ولا شعور طالت ولا أجسام عظمة بل هي على ما هي عليه فلذلك خرجوا من الغار يريد يبيع ويشتروا على الحال المعلوم ولا أحد خاف منهم ولم تناروا بل منهم وإنما استغربوا النقوذ التي يبيعون ويشترون بها هذه انتهت هذا كنز لعله ضفروا. ضفروا به. فطالبوا بذلك الكنز أما الخوف ممتلى وخوف منهم لكن المقصود بذلك أي من دن منهم في ذلك الغار خاف فالله جعل لهم هيبة حتى لا يتمكن منهم أحد وكل من أراد ان يتمكن يخاف منه ويهرب هذا الذي يظهر الله علم لأن أصحاب القرية الذين خرج إليهم بعضهم أجاءوا بعد ذلك إليهم لم يستغربوا لا طون أظفار ولا خافوا من ذلك ولا شيء وإنما استغربوا العملة التي بأيديهم فقط هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهذا من تمام الآية أن الله يحفظهم على أبوهم عليه وما في تغير لشيء ولا, ولا أحد يستغرب من الآخر لما نظر بعضهم إلى بعض بعد اليقظة لا في حد خاف من الآخر هذا يدل على أنهم على تلك الهيئة وأيضا قولهم لبثنا يوما أو بعض يوم هذا يدل عنه ما في تغير لأن الفترة التي ذكرها يوم أو يوم أو بعض يوم ما في تغير يكون فيه فإذا ما حصل لهم تغير لو تغيرت الهيئات لا استغرب بعضهم بعضاً وما قالوا هذا القول لبثنا يوماً أو بعض يوم وهكذا أيضاً لو الهي... تغيرت الهيئات لخاف أهل المدينة التي خرجوا إليهم لأجل البيع الشرى منهم وما خافوا منهم وإنما استغروا العملة فهذا يدل على أن الله جعل لهم هيبة عظيمة لا أحد يستطيع أن يدروا منهم لا لأجل طول الشعور ولا لغير ذلك من الهيئة المتغيرة والله أعلم قال وكلبهم باصط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت يا محمد عليهم لوليت أي فررت منهم منهم فرارا ولملئت منهم رعبا خوفا عظيما ملئت من أولئك والله حافظ أولياءه بما شاء من الأسباب سبحانه وتعالى الله يقول في الصحابة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله فيجعل الله لهم هيب الصالحين ويجعل الله لهم سبحانه وتعالى ما يجعله مما يجعل أعداءهم يحسمون لهم حساباً إذا أرادوا الضرر بهم قال رحمه الله قوله تعالى وتحسبهم أيقاضاً أي منتبهين جمع يقض ويقض وهم رقود نيام جمع راقد مثل قاعد وقعود وإنما اشتبه حالهم لأنهم كانوا مفتحي الأعين مفتحي لأنهم كانوا مفتح الأعين يتنفسون ولا يتكلمون هذا آية عظيمة الله هذا السبب في قوله وتحسبهم أيقاظا سبب الحسبان هذا أنهم مفتحوا, مفتحوا الأعين أنهم مفتحوا الأعين فيحسبهم الشخص أنهم أيقاظهم رقود مثل الليب تحسبه يقضا وهراقت في حقيقة الأمر عين مفتحة وعين مغمضة قال وإنما اشتبه حالهم لأنهم كانوا مفتحين أعين ينقس إن تنفسون وليتكلمون قوله ونقلبهم ما هي الجملة هذه ونقلبهم ما يعرابها حالية وهم رقود حال نعم حال بعد حال حال جملة اسمية وحال جملة فعلية قال قوله تعالى وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّبَالِ مَرَّهَ لِلْجَنْبِ الْأَيْمَنِ وَمَرَّهَ لِلْجَنْبِ الْأَيْسَرِ قال ابن عباس كانوا يتقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لألا تأكل الأرض لحومهم وهذا يحتاج إلى دليل الله علم بيثوث عن ابن عباس فإن ثبت فمثل هذا لا حكم الرافع فعلى هذا التقلب إنما هو السنوية ستة أشهر فيها تقلب وستة أشهر أخرى أيضا كذلك في مرتين يتقلبون مرة من جانب الأيمن ومرة من جانب الأيسر والله أعلم وظاهر الآية أنهم يقلبهم الله سبحانه وتعالى تقلبا كثيرا حتى لا تأكل الأرض أجسادهم وما فيه دليل فيما نعلم أن الله يقلبهم في السنة مرة من جانب إلى جانب مرة واحدة فقط في السنة من جانب إلى جانب لأن لا تأكل الأرض لحومهم فننظاهر القرآن ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال والعصل أنه تقلب كثير يقلبهم الله سبحانه وتعالى للعل المذكورة فإن ثبت هذا عن ابن عباس فهو الحكم لأن هذا لا يقال إلا بتوقيف لم يأخذ ابن عباس عن الإسرائيليات وقيل كان يوم عاشوراء يوم تقلبهم يوم تقلبهم وهذا أيضا فيه نظر وقيل بصيقة التمريض يوم عاشورى كان يوم عاشورى يوم التقلب من أين هذا الدليل يعني هذا الذي ذكر هذا احتاج لتوقيف وقيل كان يوم عاشورى يوم تقلبهم قال أبو هريرة كان لهم في كل سنة تقلبان هذا قال أبو هريرة الذي عشره له قبل كان لهم في السنة تقلبان ستة أشهر وستة أشهر ستة أشهر تقلب ستة تقلب للعل المذكورة والله أعلم فقال ابن عباس خالفه قول أبي هريرة إذن ما فيه توقيف والله أعلم فنبقى مع ظاهر القرآن قال رحمه الله ولا نخوض في الفترة الزمنية فترة التغلب كم في كم يقلبهم الله أعلم يقلبهم يقلبهم الله سبحانه كما أخبرنا فإن تبت شيء عن المصطفى قيل به وإلا نأخذ بظاهر القرآن قال رحمه الله قولوا تعالى وكلبهم باصة ذراعيه بالوسيد وهذا شرف شرف به الكلب وذكر في القرآن لمصاحبة الصالحين أكثر أهل التفسير على أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب وذكروا خلاف في اسمه الله علم ما اسمه ولا داعين يذكر مثل هذه الأقوال أكثر أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب وهذا هو الأصل أنه كلب من جنس الكلاب والذي خرج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل الله أعلم بلونه والله أعلم أيضاً كذلك بهيئته والله أعلم باسمه أيش اسم هذا الكلب الله أعلم هل له اسم أم لا هذا ما عندنا دليل عليه وأما كونه من الجنس هذا الأصل قال وروي عن ابن جريج أنه كان أسداً وسمي الأسد كلبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عُتبة ابن أبي لهب ابن أبي لهب فقال اللهم صلَّت عليه كلبا اللهم صلَّت عليه كلبا من كلابك فافترسه أسد والأول أصح صدر الأول أصح الكلب الكلب المعلوم قال ابن عباس كان كلبا أغر ويروى عنه فوق القلطي ايش عندك؟ امم القلطي عندنا وانقلطي القصير, القصير, القصير من الناس والسنانير والكلاب طيب انقلطي فوق القلطي ويروى فوق القلطي فوق القصير من الكلاب قنين قال في الحاشيه القصير من الناس والسنانير والكلاب يقال له القصير من الناس فهذا الكلف فوق القلطي ماهو قصير ويروى عنه فوق القلطي ودون الكردي والقلطي كلب صيني الله أعلم قال صاقت من باء ماهو موجود في النساء الأخرى كلب صيني غالب صحاب تلك البلدان شرق آسيق صار يعني حتى كلابهم تبع لهم الله أعلم وقال مُقاتل كان أصفر وقال القُرَضي كان شِدَّة صُفْرَة كان شِدَّة صُفْرَته أو شِدَّة صُفْرَة تضرب إلى الحُمْرَة وقال الكلب لونه كالخل نج وقيل لون أحمر هذا كله لا تعبى به لا تبالي به ولا تعرج عليه ما عليه دليل ما عليه دليل كفير ظاهر لا تعرج عليه مثل هذه الأقوال وقال ابن عباس كان اسمه قطمير الله أعلم وعن علي اسمه ريال وقال لو زاعبة بتور وقال السدي تور وقال كعب صحي صحي صهي صهيلة وقال كعب صهيلة وقال خالد بن معدان ليس في الجنة شيء من الدواب سواء كلب أصحاب الكهف كلها هذه ما عليها أدلة والله ما أجل من إن يؤتى بها غالب الظنة من إسرائيلي ليس في الجنة شيء من الدواب سوى كلب أصحاب الكهف وحمار بالعام <تصفيق> جاء الوقت عمه هنا سبحانه وتعالى وحمده لا إله أننا تستطيع رؤيته